الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَا يَكُونُونَ حَزَبًا لِمَعْدِيٍّ وَيَقُولُونَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا هُمْ عَنْ يَوْمِ الدِّينِ غَافِلُونَ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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وكبوا النور الذي انزل معه اولائك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله إليكم جميعا الذي له, له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميك فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمر الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة إن يهدون بالحق وبه يعدلون